السلام <متحدث> <متحدث> <صفيق> عليكم ورحمة الله السلام <متحدث> الله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 I don't know. <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربهم يعجلون أحمده وأمجده وأشكر على نعمه غيرة وباقنة وأشهد أن لا إله إلاه شهادة من يرجو رحمته ويخوف عقابه ثم أصلي على ألا المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوسيكم ونرسي بتقوى الله هذه وصية خالقنا لجميع خلقه قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتظهر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أمتنا فالأخوة الإسلامية هي أساس هذا الدين فربنا سبحانه وتعالى أكدها لنا في سورة الحجرات بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا فلما اشتد بيل أمر بمكة أذن له ربه سبحانه وتعالى بالهجرة إلى المدينة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فراغا بدينه ثم أول عمل بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والعنصار أن رحد صفوفهم بالغوى الإسلامية فآخى بينهم في بيت أنس إبن المالك رضي الله تعالى أنه أرضاه كما أقر بذلك أنس رضي الله تعالى أن أرضاه وفي رواية أنه آخى بين خمسين رجلا من المهاجرين وكذلك خمسين رجلا من, من العنصار وفي رواية بل خمسة وأربعون من المهاجرين وخمسة وأربعون من العنصار فلما تمت هذه المؤاخات بينهم رأينا عجب لأجاب فقرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف وصادق ذو الربي فهذا يريد أن يؤكد أساس هذا الرباط الديني القوي فقال لأبد الرحمن لما أتى بيته قال يا أخي إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك مالي فأقسم لك نصف مالي فاخذ ما تريد وكذلك عند المرأتان سم لي أيها ما أحب إليك أطلقها لك إذا انتهت عدتها ماذا قال له الأخوة المسلم الحقيقي فقروا أبد الرحمن يا أخي هل لكم من سوك فيه اتجارة؟ قال نعم فدلوا على سوك قينقاء وبهذا توجع أبد الرحمن إلى السوك وقال جاء من حديث نزل المالك رضي الله تعالى أنه أرضاه أن الأنصار لما أكثروا إلطاف المهاجرين وأكثروا الإعسان إليهم كثيرا تعجب ابن شان المهاجرون حتى تجانسوا فيما بينهم فقالوا اما جاب هؤلاء انصار بجميل وجوه لا بد ان نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لقينا من اخواننا هؤلاء ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في سنن البخاري من حديث مالك رضي الله تعالى عنه فقال الى رسول الله قدمنا على قوم هم اكثر مواساه في قليل وأكثر بدلاً في كثير ما رأينا مثل هؤلاء أما دعوا بجميع وجودنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم أمتنا شفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت الجنة بين المسلمين في الجبل هذا أشبيه مرحبا ثم قرر فوقنا خالق واحد عالا فعرفنا بالاسلام ان ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وكذلك نصلي لجته واحده ونصوم شعرا واحده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا كذلك من حديث الذي اخرجه الاحمد مسلم في صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وطرأمهم وطلاقفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عذن تدانه سائر الجسد بالسهر والحمى كيف لا؟ فالإنسان إذا شيك في قدمه بشوكة شعر بها رأسهم مباشرة فهذا تشبيع نبوي ما دونه كل تشبيع في هذا في تقوية الرباق بين المسلمين لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمانك رضي الله قال نعضاه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بارك الله ولكم في القرآن والسنة ونفعل الله وإياكم بما فيهما من الدك الأكين أقول ما تسمعون أستغفر الله بما لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا وصلاته وصلام على عباده الذين اصطفى عباد الله اتكوا ربكم في السرغان بذلك عمركم ربكم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغده واتقوا الله إن الله خبر بما تعمل أمتنا فربنا سبحانه وتعالى أحب عباده المؤمنين لذلك أرسل إليهم أهدل الأنبياء وخيرهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا النبي كان يرحم الناس بالناس كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة نبي الرحمة وآدان الإسماني سمعه الله سبحانه وتعالى في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله وعبد الله فنبينا نبي التوبة فنبينا نبي الرحمة لا بد أن نتراحم فيما بيننا فالمسلم الحقيقي الذي يحقق أهل قد الرؤور الإسلامي لا تون جمن ولا ترون مجتاببا ولا تون عاتلا للحر ولا تون ق عن للأرحام بل ت جون آاعر للمود نير عن المقع مع الس والضب أنغوب إخواال المسلمين إ المؤمنون إقوى ربنا صبح وتلى بعد أن قد كنا أعداء هذا لا يحب هذا وذاك لا يحب فالله سبحانه وتعالى وحلنا بهذا الدين وامتنع علينا بقوله وأكاسموا بحبل الله الجميع ولا تفرقوا لذلك جاء في الصحيح عندما مسلم حديث أدن رضا رضي الله وقال رضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويزفق لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتقدموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناسحوا من الله والله الله الله وأمركم ويسقط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال أمتنا حظ ونصيب عظيم لكل من أحب أخار المسلم في الله جاء في الصحيح عندما نسلم الحديث أبي رضي, رضي الله تعالى أن ربنا سبحانه وتعالى ينادي فوق الأشهاد يوم القيامة فيقول وَأَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ في ظِلِّ يوم لا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّ فذلكم الظِل هو ظل عرش الرحمن كما جاء مصرحة من حديث العباد السارية في المسنج عند من يوم اليوم أظلهم في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل أمة الإسلام فربنا سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا وجعلنا من عباد المؤمنين لا بد أن نتحاء لا بد ان نتعاون على الخير فيما بيننا لا بد ان نحسن العشره في بيتنا مع اهلنا لا بد ان نسل القول مع اخواننا المسلمين لا بد أن نتعاون على البر والتقوى لقوله الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان امتنا وعد الله سبحانه وتعالى إذا انطق قولا واحد كلمه من حقي فمن اراد الله سبحانه وتعالى ان يقينا من سوء الخاتمه وان يجمع كلمه ها يجمع كلمه الخير وهو على ذلك قدير وبالادابه جدير واسال سبحانه وتعالى أن يجعلني واياهم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ربنا عزى يسمى للمسلمين اللهم ربنا عز لسمو المسلمين ودر مرعاداك ذال الدين اللهم ربنا آمنا بما أنت أهل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ولا تعامنا بما نعم أهل فلا نعم الظنوب والمعاصي اللهم ربنا بيذ وجوهنا يوم تبيض وجوه يائك ولا تسوّد جوهنا يوم تسوّد وجوه يا رحم الرحمنين اللهم وفق أمير هذه الدولة لما تحب وترضاه ورجال الأمن وجميع آل مصر يا رحم الراحمين ويا أدول الأدولين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآفرة حسنا وكما عذابنا أمتنا وعلموا أن ربكم سبحانه وتلامركم بأمر بدأ في بنفسه وضلنا بملائكة وثلث بكم قال الله سبحانه وتساله إن الله ملائكة وسلمون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا على محمد وسلموا تسليما صلوا على النبي جئتم اصدق الكلم مذكور القائل في مقولتي صيغه ثابته من نسي الصلاه عليا من نسي الصلاه عليا ختيق طريق الجنه اللهم ربنا صل وسلم وبارك هذا النبي الكريم خاتم الانبياء وقول يراهيم اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا